وبين الشرح إلى البيت العاشر وهو قول الناظم رحمه الله تعالى الكلوذان رحمه الله قوم طعامهم دراسه علمهم يتسابقون الى العلا والسؤدد كما سبق ان اصحاب الهمم العاليه صار العلم كانه طعامهم كانه طعامهم دراسه يتسابقون الى العلى اي في درجات الجنه العليا نعم وهذه التي سقها عفوا ساقها النظر رحمه الله كانها مقدمه بين يدي الابيات وما سيتحدث عنه من توحيد الربوبيه والالهيه وغيرها من اول الصفات كما سمعت نعم نعم قال رحمه الله في البيت الحادي عشر قالوا بما عرف المكلف ربهم فأجبت بالنظر الصحيح المرشدين بما يوجد بها ألف ممدودة بعد الميم مع أنها استفهامية وأثبت الألف هنا للإشباع من أجل الوزن في بما الاستفهاميه أنها تكون بدون بدون ألف قالوا بما عرف المكلف ربهم فأجبت بالنظر الصحيح المرشد وهذا الكلام على طريقة أهل الكلام الاستدلال أن أول واجب هو النظر والقصد هذه طريقة أهل الكلام والمكلف يعرف ربه عز وجل بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية وليس بالنظر والاستدلال في الكون فقط لذلك قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته والآيات آيات شرعية وهي الآيات السمعية من نصوص الوحي كتاب وسنه وآيات كونية الشمس والقمر والنجوم ونحوه وإذا كذا أقسم شخص بآيات الله نقول له ماذا تقصد قصد الآيات الكونية فهذا القسم ممنوع قصد الآيات الشرعية كالقرآن فالذي هو صفة من صفات الله هو كلامه جل وعلا فهذا القسم مشروع فالمؤمن يعرف ربه بالآيات الشرعية وهي الوحي كتاب وسنه والايات الكونية التي يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى نعم قالوا ان النور والخرائط واحد قل تلك الرؤيا فينا وهذا البيت يتحدث عن وحدانيه الله عز وجل وانه هو الواحد في ربوبيته الواحد في إلوهيته المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص وتوحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى أقسام ثلاثة الربوية والعبادة والأسماء والصفات وكلها انتظمها قول الله عز وجل في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمياً فقوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما هذا هو توحيد الربوبيه فاعبده واصطبر لعبادته هذا هو توحيد العباده والإلهية هل تعلم له بسمية هذا هو توحيد الأسماء والصفات فالقائلون بأن اقسام التوحيد او التقسيم الثلاثي للتوحيد كتقسيم النصارى أولئة لبهان لا يفهمون لان دل النص على هذه الأقسام الثلاثه ولا دل شرعية الكتاب والسنه لا تخرج عن هذه الدلالات الثلاث، وهي دلالة الاستقراء الدلالة دلالة التضمن دلالة المطابقة فيما أن تكون ادله استقرائية أو تضمنيه أو مطابقة فهذا النص واضح في أن التوحيد اقسام ثلاثه ربوبيه والهيه او عباده واسماء وصفات ومعنى توحيد الربوبيه الرحمن ارفع صوتك نعم احسنت إفراد الله بافعاله كالخلق والرزق ولا تقل والرزق من اخطاء الشائعه بين الاخوه والرزق وهذا غلط لأن الرزق هو فعل الله أم ثمرة الفعل ثمرة الفعل وأما فعل الله عز وجل فرد به فهو الرزق لذلك في الرزق قال الله عز وجل في سورة النساء وإذا حضر القسمة وللقرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فنسب الرزق لمن يقسمون بينهم وقال فارزقوهم منه وأما الرزق فهو فعل الله عز وجل أما الرزق فهو ثمرة ذاك الفعل فتوحيد الربوبيه معناه إفراد الله عز وجل بافعاله كالخلق والرزق والإحياء والإمات ونفع وأما توحيد العبادة فمعناه نعم زكريا. أحسن إفراد الله بأفعال عباد كالرفوع والسجود والخش والإنابة والتوكل إلى آخر من اعمال القلب واللسان والجوال وتوحيد الاسماء والصفات يبقى توحيد الرب ايفراد الله بافعاله هو سبحانه توحيد العباده افراد الله بافعال العباده توحيد الاسماء والصفات ومعناه نعم وليه نعم, ولا ولا نعم. الايمان بما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تاويل من غير تعطيل ممن عطل الجهميه فالجهميه عطل الأسماء والصفات فاثبتوا الها بغير اسم ولا صفه وهل هذا شيء في الوجود أم هو عدم النحط عدم النحط حينما يسألون عن وجود الله سبحانه وتعالى يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخلة العالم ولا خارج العالم ما هذا هل هذا شيء له وجود هذا عدم المرض كما يقول العلماء ولذلك قال السلف نستطيع أن نحكي خول اليهود والنصارى في الله عز وجل ولا نحكي قول الجهمية لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلهه ولكن أشركوا معه غيره أما الجهمية هل أثبتوا الها ولا أثبتوا عدم المقطع أثبتوا عدم المقطع فكان قولهم والعياذ بالله أشنع من قول اليهود والنصارى نعوذ بالله من ذلك وأما المعتزله فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء فقالوا سميع بلا سم بصير بلا بصر وهكذا وهذا لا شك أنه ضلال والحامل لهؤلاء وهؤلاء هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة ومشابهة خلقه وهذا ضل ففروا من التعطيل ووقعوا في التعطيل و... والتشبيه يقول أبو العباس تقي الدين ابن رحمه الله تعالى في مجموع الرسائل والمسائل كل معطل مشبه ولو في الذهن كل معطل مشبه ولو في الذهن شبه الله بخلقه في ذهنه فحمله هذا التشبيه في الذهن على التعطيل في الخارج ولذلك إياك أن تسلك سبيل النصر الدين لم يسلكه السلف الصالح لا بد ان يكون لك في كل قول تقوله سلف حتى تنجو باذن الله من الهلكه ومن الهوى والابتداع في الدين يبقى إذن هذا هو اقبل اسم لا تعطير ولا تمثيل وهذا افضل من قوله ولا ولا تشبيه لماذا لامرين الأول نعم طيب يعني العلماء يقولون من غير التمثيل أفضل من قول بعض العماء ولا تشبيه لماذا؟ لأن التمثيل المطابقه فيه تكون في أصل الصفه وفي تمامها أما التشبيه فالمشابهه في اصل الصفه لا في التمام ومنه قول النبي عليه السلام عن أول زمره صلى الله عليه جميع من إياكم وكل من نحب ومشايخنا ولدينا ومن له فضل علينا يقول عليه السلام أول زمره يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة الفتر والقمر هل له أنف وأذن, وأذن واذنان وعينان وفم ليس يقال فلان كالأسد هل يلزم أن يشابه الأسد من كل وجه لا قد يشابه في الشجاعة فقط أو في سرعة العالو مثلا فيقال عنه أنه كالأسد ولا يلزم من ذلك المطابقة من كل وجه لا يلزم أما التمثيل فالمطابقة فيه تكون تامة يبقى إذن لا نقول من غير التشميع ونقول من غير تمثيل من جهة المعنى الأمر الثاني من جهة ها اللفظ لأن هذا اللفظ هو الذي جاء في القرآن فهو أسلم وحسن والله جل وعلا نفع عن نفسه فقال ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهه والممثلة وهو السميع البصير رد على المعطله وهذا من عظمة القرآن واعجازه في جزء آية رد على فرق الضلال في هذا الباب كله نعم بإذن هذه اقسام التوحيد الثلاثة الربوبيه والالهيه او العباده والاسماء والصفات نعم قالوا فمن لله عندك مشبه قلت المشبه للجميع الموصلين والمقصود بهذا التشبيه التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل والا فالمخلوق له سم وله بصر وله يد وله قدم وله رجل وله اصابع وله أنام وكل هذا يوصف بها الرب جل وعلا ولله يوصف ولكن كله في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن شبه الله جل وعلا التشبيه الكامل بخلقه فهذا الحاد في صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وبحمده أما إذا قال المخلوق له يد والله له يد ولكن ليس كمثله شيء لا مانع من ذلك نعم قال في, في الجحيم الموصد وهذه قراءه سبعية متواتره عليهم نار موصدة وعليهم نار موصدة كلاهما قراءه سبعية متواتره ويعني مطبقة فأبوابها من أعلى النار لذي أذب الله أتى النار أتى النور أسفل نعوذ بالله من ذلك نعم قالوا فهل تصف الإله أبن لنا يعني بيّن لنا قلت الصفات لذي الجلال ذي الجلال يعني ذي ذي العظمة السرمدي يعني الابدي فعظمة الله عز وجل وجلاله سرمدي ابدي لا ينقطع اما المخلوق حتى لو اعطي شيئا من الملك لو اعطي شيئا من الملك فانه إلى زوال لذلك نص الله عز وجل فقال مالك وفي قراءه سبعين متواتره ايضا ملك يوم الدين ونص على يوم الدين لماذا لان الاملاك كلها تزول فيظهر ملك الله عز وجل في خلقه كما قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد الطهار نعم قالوا نهل تلك الصفات قديمه كالذات قلت لم تتجدني نعم قالوا يعني من يتكلم معه فهل تلك الصفات قديمة كذات قلت كذاك لم يتجدد وهذا الكلام صواب ولا خطأ تأمله إلى من خلال قواعد الصفات تمعلق على في خطأ لماذا خطأ أو يعني يحتاج إلى يحتاج إلى تفصيل كيف تفصيل ارفع يدك على أن الصفات يقال عنها قديمة النوع متجددة أو حادثة الأحاد، فالكلام أصله قديم ولا حادث، أصله قديم ولكن احاده متجدد. الله تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، تكلم بالزابور وتكلم بصحبة إبراهيم موسى، تكلم بالقرآن وسيكلم الخلق يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب. فهذا الكلام الذي سيحدث يوم القيامه حادث ولا قديم حادث زي عباده السنه عنه عن الصفات بانها قديمه النوع خلي بالكم معايا سته المرحوم مره كان الشيخ عبد رحمة الله جالسا امام الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي وكانت المسجد مفتوح ليس هذا المسجد ما شاء الله حاجه فخمه ما شاء الله تبارك الله ف دخل أصفور من المسجد فتبعه ابن عثيمين بعينه مشى مع الأصفور بعينه فقال الله عبد الرحمن السادس رحمه الله شيخه يا محمد أجيك تطلب علما أم تطلب صيدا؟ فعنده كذلك خل المروح اشتغل في تشتغل اشتغل لا يا سنة عبد الرحمن ينظل المروح لا تنظل المروح فقوله قديمة هكذا بإطلاق ومثله من من وقع في هذا الخطأ من صاحب الدر المضية آه السفرين رحمه الله في الدر المضية في عقد أهل الفرقه المرضية فقال صفاته ها؟ ها؟ آه صفاته كذاته قديمة فهذا القول علق الشيخ صار الفوزان عليه وقال هذا الكلام بإطلاق فيه نظر نعم من حيث الاصل قديمه اما من حيث الاحاد والأفراد فهي متجدده نعم قالوا فانت تراه جسما قل لنا قلت المنسم لنا كالملحدين قلت فانت تراه جسما قل لنا قلت المجسم عندنا كالملحد لفظ الجسم وإطلاق الجهة على الله سبحانه وتعالى كل هذه من الصفات التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولذلك إذا أطلق أحد هذه الأشياء على الله سبحانه وتعالى نقول له ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالجهة؟ اذا أطلق احد من آل السنه كابي العباس ابن تيميه رحمه الله فالمقصود بالجهه يعني العلو اثبات علو الله سبحانه وتعالى اما إن كان يقصد بالجهه التحييز فهذا المعنى معنى باطل اما اذا اطلق احد على الله عز وجل شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنه نقول له ماذا تقصد ومن ذلك الجهه والاسم والجسم فالجسم قد يقصد به ان لله عز وجل صفات فهذا المعنى حسن ولا غير حسن معنى حسن اما ان قصد به مشابهة الخلق ومماثله الخلق فيتوثق في ذلك كما وقع الابي على الفراء رحمه الله من الحنابلة فاذبث الشعر والظهر فهذا غلط يجوز في حق الرب سبحانه وبحمده لان الاسماء والصفات توقفي. لا يصح الزيادة فيها ولا النقص منه. وإنما تثبت على مقتضى النص الشرعي من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قلت المجسم عندنا كالملحدي هذا أيضا ليس على اطلاقه ليس على إطلاقه وإنما نقول له ماذا تقصد بالجسم نعم أما على, على النسخة التي قرأها القارئ أولا فلا إشكا فأجبت بل في العلوم مذهب أحمد لا إشكا أما على النسخة الأخرى قلت الأماكن لا تحيط بسيدي فهذا فيه نظر هذا على عمومه هو قول الماتريدية أن فينا للجهات عن الله سبحانه وتعالى وأيضا الأشاعر قالوا يرى ولكن في غير جهة ونهب زكريا النووي في شرح لصيح مسلم في كتاب الرؤية ذكر أدلة عظيمة في الرؤية من الكتاب والسنة ثم قال في آخر ما ذكر يرى ولكن في غير في غير جهة هذا غلط لأن كل مرئي لا بد أن يرى فيه في جهة طالما أنه موجود يرى لا بد أن تراه في جهة إما قدام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو و والذي لا يرى في جهة هل هو موجود ولا عدم عدم فعلى النسخة الأولى وهي أفضل فأجبت بل في العلو مذهبا مذهب أحمد أحمد فهذا أفضل من قول قلت الأماكن لا تحيط بسيدي والسيد هو الله سبحانه وتعالى فعلى عمومه الأماكن تحيط بسيدي إن قصد بذلك نفي الجهات عن الله عز وجل القائلين فهذا قول الماتريدية أتباع منصور الماتريدي القائلين بأن الله موجود ولكن بلا بلا مكان ولذلك يراه الرؤون رؤية ادراك لا رؤية عين الوجه والرأس فهذا غلط نعم نعم. نعم قال لا تحيطوا بسيدي فإن كان من في الإحاط يعني أنه سبحانه وتعالى لا تدرك الأفهام ولا يحيط به مكان نعم قالوا أتزعون من على العرش استوى قلت قالوا فما معنى استواه أبي لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدل نعم قرأتها نعم. نعم أهل السنة والجماعة يعلمون معنى أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعبدون بمقتضى معنى تلك هذه الأسماء وتلك الصفات والمبتدعه يفوضون معنى الاسم والصفة ويفوضون الكيفية ايضا أما أهل السنة فيثبتون المعنى ويؤمنون به بل هذا من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب التعبر لله عز وجل بمقتضى معاني أسمائه وصفاته جل وعلا فهل يعلمون معاني أسماء الله وصفاته ويمرون الكيفية لا يدرون عنها فالله عز وجل استوى يؤمنون بأنه استوى بمعنى على أما كيفية العلو على العرش نقول الله أعلم ولذلك يقولون بلا كيفية هل المقصود بلا كيفية موجودة أم بلا كيفية معلومة بلا كيفية معلومة أما هل, هل هذا الاستواء له كيفية نعم أما هل نحن نعلمها لا لا نعلمها لكن هل نعلم معنى الاستواء وهو العلو نعم نؤمن بأن الاستواء معناه أرده ولذلك علق العلماء على قول الكلوثان رحمه الله وقف الله له فاجبت قالوا فما معنى استواه أبي لنا فأجبتهم هذا سؤال معتدي هذا السؤال ليس في اعتداء بل هو سؤال ثني أما السؤال المعتدي الذي هو اعتداء فهو السؤال عن كيفية الاستواء لكن لما سئل مالك عن الكيفية قال الاستواء معلوم اسم معلوم ماذا معناه والكيف مجهول بالنسبة لنا لا بالنسبة للوجود لا بالنسبة لوجوده والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مفتتح باب ضلاله وأمر به فأخرج انه يفتح باب شر باب بدعة وضلاله فمر به مالك أن يخرج بالمسجد ولا كرامة له لذا عندما يمشي المتلع من المسجد بل والله نسجد لله شكرا ولئن أخرج النبي عليه السلام آكد البصل والثوم من المسجد لأنه يؤذي ماذا يؤذي الأنف فخير من ذلك إخراج أهل البدع، لأنهم يؤذون أشرف ما في البدن وهو القلب ولذلك النبي عليه السلام أذن بختال الخوارج وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد مع أنهم يحكر كبار الصحابه كعمر وغيره صلاته بجانب صلاته اذن بقتالهم ولم ياذن بقتال ائمه الائمه الذين يؤخرون الصلاه عن مواقيتها كما ذكر ابو العباس ابن تيميه عنه الله لما سئل عن من يؤخرون الصلاه عن مواقيتها من الائمه الا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاه لا ما فهذا كله يدل على خطورة البدع وأهل البدع والعياذ بالله تعالى وبعض الصوف الأحلام حينما نحذر من مبتدع ونمنعهم من مساجد السنة ونمنع أنفسنا من الدخول في مسجد فيه مبتدع أبدا ولا نرتقي منبرا أبدا في مثل هذا المسجد فيقولون هذا سب العلماء هذا سب العلماء حينما يقول الانسان هذا كافر هذا فاسق هذا ظالم هذا مبتدع هذا هذه احكام شرعيه جاءت في كتب السنه هذا لا يسمى سبا هذه احكام شرعيه والذي يفهم انه سب فهو غبي لا يفهم الشريعه وهذا كلام مفصوص في كتب السنه كلبان الصغرى والكبرى لابن بطه والشريعة الاجرجي والمختار في اصول السنه ابن البن الذي اختصار الشريعه مختلف الحديث لابن ختيبة وكتاب التوحيد الانسان البخاري ابن رحمه الله عالم كبير والسنة للباربهاري ابي محمد والشريعة لمحمد بن حسين اجري وغيرها من كتب السنة فليس الحكم على شخص بانه على بدعه او مبتدع هذا من السب الذي يفهم انه السب هذا شخص جاهل لا يفهم شيئا في الشريعة نعم فلذلك ابن عمر لما دارت بدعه القدريه اول شيء عمل قال ماذا هجره بين انه يهجره ثم بين بعد ذلك حكمهم ثم استدل على هذا الهجر والحكم فقال إذا لقيت اولئك فاخبرهم أني منهم بري وأنهم مني براء والذي هذا هو الهجر والذي يحلم به عبد الله بن عمر لو أنفخ أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يكون بيّن أنهم كفروا بهذه المخول إلى أن قال حدثني ثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن بسرح علي جبريل معه إبا الغضب لازم يكون غضب منضبط بالأحكام الشرعية وإذل الشرعية حتى تثبت على الحق أما الغضب الهوجائي الذي ليس عليه دليل فهذا غلط لا فائدة منه إبا إذن بيان احكام المبتدعه من جاءت الهجري وبدعتهم ما هي عليه كفريه او غير كفريه هذا امر واجب على العلماء وطلاب العلم حتى لا يختلط الحق بالباطل والسنه بالبدعه والا متى يعرف الناس السنه إذا لم تهجر المبتدعه تقابله وتعانقه وتجلس معه وتقول في المسجد واجب هجر المبتدعه كيف يجتمع هذا مع ذاك اذا لم يوافق العمل القول فهذا غلط وعند البخاري من حديث اسامه زيد رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال يؤتى بالرجل فتندرق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع عليه للنار النار يقولون يا فلان الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا وانهاكم عن المنكر واتيه لا بد ان نفسه اولا يعبر نفسه اولا ويفعل بما يقوله هو اولا لأن هذا من العقل من قلة العقل ضد ذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون هذا من العقل نعم نعم لما أصل في مسألة الاستواء ذكر الاستواء رحمه الله وهذا من الصفات الثلاث التي اشتد النزاع فيها بين أهل الولوة وهي على الرؤيا والاستواء والكلام ولذا لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات السلف مختصرا او متوسطا إلا مطولا الا ويتحدث عن هذه الصفات الثلاث خاصة المبتلع على والسنة في الصفات واشتد النزاع في هذه الثلاث على وجه الخصوص الرؤية والاستواء والكلام والاستواء من صفات الصفات الفعلية الصفات الذاتية إبراهيم فعلية وأما العلو فإنها صفة ذات لأنك لو قلت إن الاستواء صفة ذاتية معناه أنها لا تنفك عن الله عز وجل فحينئذ يلزمك أن تنفي صفة النزول وهذا من أدلة المبتدعة على نفي النزول على نفي النزول والمبتدعة وافق على السنه في ثلثي صفة العلو لأن العلو على أقسام ثلاثة علو القهري وعلو الشأن وعلو الذات فوافقوا على علو القهر وعلو الشأن ونازعوهم في علو الذات تمام وهل دخلوا بذلك في إطار اهل السنة ها لم يدخل لأن بعض يقول إذا الجماعة دول التكفيرين دول ده بيقولوا كلامنا في الصفات وفي الحوض وفي الرؤية وفي النزول وفي الاستواء وكل صفات معنا بس بس يقول بالخروج بس عدهاله قل لا لا يقول سعد الفوزان هل يلزم لكي يكون الرجل خارجيا أن يتصف بكل صفات الخوارج قال لا بل صفة واحدة تجعله من الخوارج يعني لن موافق لك في الحض والنزول والصفات كلها والقدر وأفعال العباد وكل شيء وخالف في الخروج هل هو سنة ولا بدعي جاوب سنة ولا بدعي بدأ ليس على السنة وإما أن يكون صاحب بدعة وإما أن يكون مبتدعا والضابط في ذلك ما هو إذا كانت أصوله سنيه ولا يزال يدعو إلى السنة وينصرها ويثبت عليها سيما ساعة المحن وأخطأ في مسألة نقول وقع في بدعة والتحذير من بدعته أشد من التحذير من مبتدع الأصل لماذا؟ لأن فتنة الناس بقوله أشد من فتنة يمدير بقول أيضا لأن معه شيء من الحق أو كثير من الحق أما إذا كانت أصوله بدعيه ومن ذلك ما وقع فيه محمد المسحاق بن خزيمة من موافقة الجامية في حديث الصورة ولا يزال العلماء يلقبونه بإمام الأئمة والإمام أبو حنيفة لما قال بقول المرجئه في مسألة الإيمان ومع ذلك لم يبدعه أحد من اهل العلم ولكن حذروا من قوله ولا يحذروا حذروا من قوله تحذيرا شديدا ولذلك معرفة أصول الشخص جاي من عنده جاي من جماعة ولا حزب ولا أصل متربع السنة مهم لما يقع في بدعه نحطه في الميزان اما يطلع منه مبتدع واما يطلع منه صاحب بدعه وفرق بينهما كبير مبتدع وقع في في بدعه وقع في بدعه نقول كتابه حسن ونحذر من قوله في حديث الصوره اما مبتدع لا يذكر له حسن ابدا لان هذا من الموازنات الخاطئه ومن أخطر المناهج التي تبثها بعض القنوات اليوم المنهج المطاطي المتمثل في قول بعض الدكاترة فهم لا يزون في مجال النصح وإذا لم ينتوب حد منهم باسمهم أيضا لأن خطرهم أشد من المبتدعه وهو قولهم نصحح ولا نهد ها؟ ونخطئ ولا نبدع وكأن التبديع هذا جريمة ما معنى نخطئ ولا نبدع الخطأ هذا يحتمل الكفر كفر خطأ الوقوف في البدعة خطأ الوقوف في الكبيرة خطأ الوقوف في الصغيرة خطأ الوقوف في المكروه خطأ الانشغال بالمفضول على الفضل خطأ ست مرات كفر بدعة كبيرة صغيرة مكروه انشغل مفضول عن الفاضل حينما تقول خطأ هذا مذهب منضبط ولا مطاطي ها؟ مطاطي نقول لك ماذا تقصد بالخطأ اهو كافر اهو مبتدع اهو وقع في كبيرة اهو وقع في صغيرة وقع في مكروه انشغل مفضول عن فاضل حدد ولذلك وجد من هؤلاء لما سئلوا عنه الحضور عند الخوارج وبعد المدارس تنتسب بالسلفيه التنظيميه قال احضر واحذر ما معنى احضر واحذر يعني كتفك وارميك في البحر في المحيط وانت لا تستطيع ان تسبح وتعوم اقول لك خلي بالك انا بنحبك بس وقع هل فعلا بنحبك لا يمكن كتفني وترميني في البحر وانت تعرف انني لا استطيع السباحه ولا أفهم شيئا في السباحة وتقول لي أنا رميتك كده وانا عارف اني أحبك هل هذا صدق في النصيحة هذا كذب لا يمكن أبدا هذا تماما من يقول للشباب احضروا عند الخوارج واحذروا كلامهم هو ما يفهم شيئا حتى يحذر و لك في أول الدرس الأول أن الزمخشري دس اعتزالياته في كتاب الكشاف حتى قال العلماء إنهم استخرجوا اعتزليات من كشاف بالمناقش. فكيف العلماء اللي استخرجوا بالمناقش؟ أما الطالب هذا تقول واحذر واحذر هذا عرط لواجب أن تحذره من اتباع والقوصب من ذي الخوائزة التميمي. هذا المنهج من أخطر المنهج بل هو أخطره على الإطلاق وقال به رجلان او ثلاثه في بلادنا وهم يناصحون الان فانتابوا الحمد لله اذا لم يتوب نحذر منهم باسمهم ايضا في المجالس وعلى المنابر اذا لم يفيقوا لان هذا خطير يجد قد تاثر ببعض المبتدعه كالماربي وعلي حسن الذين جالسوا ونصحناهم بان يجالسوا هؤلاء فلما جالسوا اخذوا منهم آل الضلال وهذا الباطل والعياذ بالله نعم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> نعم فهم النزول من الصفات الفعليه ولا الذاتيه والفرق بين الصفات الذاتيه والفعليه ما هو نعم تمام توجد وتنفك فالنزول هذا في وقت معين في ثلث الليل الآخر وفي عشية عرفة هذا الذي صحد به الأخبار في النزول في ليلة الخامس عشر من شهر ليلة النصف من شعبان ولا أظهر أن الحديث في ذلك لا تصح قال النزول وأحاديث النزول متواتره وهي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزو ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من سائر فاعطيه هل من مسترزق فارزقه حتى يطلع الفجر فالنزول ثابت ومع ذلك انكره المبتدع قال لو اثبتنا النزول لا بد ان ننفي العلو وليس بلازم بل فقال عليهم آل السنه الدليل كالذهبي رحمه الله في العلو وشيخ الاسلام ابتين رحمه الله وغيره من العلماء والمهمه قالوا بل النزول من ادله العلو وعد ابن القيم رحمه الله او ذكر عفوا أن ادله العلو تزيد على أن افراد ادله العلو تزيد على ألف دليل منها النزول لان النزول يكون من أي من اعلى الى اسفل لما نقول لك انزل يلا تحت تروح هل هذا من العقل لا يعني اقول لك انت تعرف تصعده ان زاد ولا طلع ها والعروج والنزول كله من ادلة العلوم نعم تنازع العلماء ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى في مساله خلو العرش من الرب جل وعلا عند نزوله اقوالا ثلاث الخلو الخلو, الخلو, الخلو وع- وعدم الخلو والثالث هو التوقف هو اظهره لانه ما ورد النص ولكنه نزول الله كنزول المخلوقين نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده ورجحه هو رحمه الله دون أن يخلو منه عشر قلت ناقله لنا قوم هم نقلوا سريعه احمد ف وفي نسخة قوم تمسكوا بشرع محمد وكله صحيح فناقل النزول جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وتناقلوا التابعون من بعدهم وأجمع العلماء على اثبات صفة النزول ولأبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رسالة أنيقة جميلة اسمها شرح أحاديث أو شرح أحاديث حديث النزول مطبوعة واحدة وظن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله شرح حديث النزول أتى بالادله وناقش الشبهات في ذلك ولا يستغني عنه طالب علم هو ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله نعم نعم نعم ما معنى ذاتيه يعني تنفك ولا تنفك العلو العلو صفه ذات والاستواء صفه فعل حتى نثبت النزول نعم قالوا نعم. بكيد نعم، فكيفية النزول لا ندري ولذلك ما كذب به ابن بطوطة الرحاله المشهور على أبي العباس ابن تيمي رحمه الله يقول ابن بطوطة في رحلته المشؤومه الخبيثة التي ملئت بالشركيات وأكثر كتب الرحلات مليئة بالشركيات لا سيما رحلة ابن بطوطة التي تهتم بوصف المقابر وعظمة الأضرحة والمقامات وغيرها هذا لا يعتمد عليها العلماء وما كذا به ابن بطوطة هذا على شيخ الإسلام قال ذهبت إلى الشام فرأيت رجلا غزير العلم قليل العقل ينزل من على الكرسي ويقول ينزل ربنا كنزولي هذا أو قال من على المنبر كنزولي هذا ويقصد بذلك من ها؟ شيخ الإسلام ابن التينية وساعة رحلة ابن بطوطة إلى الشام كان كان مسجونا في سجن القلب الا ترى ان المبتدع كذابون كذابون ولا لا والذي نفسي بيده كذابون يقول الالباني رحمه الله لا تجد مبتدعا الا كذابا وصدق ابو عبد الرحمن الالباني رحمه الله لا تجد مبتدعا الا كذابا لان سوق البدعه اين يروج عند اهل السنه ولا عند اهل البدع؟ سوق الكذب عند اهل البدعه كيف سيروج بدعته إلا بالكذب سب العلماء بيجتمع طب هات. هات كلمة مكتوبة في أسب العلماء هات كلمة مسموعة في أسب العلماء لا هم بيسبوا خلاص عجبك مش عجبك ما تشوخد واخد ان شاء الله ما خدت المجل هاي دليل الجنة عجبك مش عجبك من واخد السمن والزيت والسكر والرز في رمضان ما انتش واخد اللحمه في العيد ما يا تاخد اللحم والسكر والرز والسمنه <تصفيق> يا ما يقول لك <تصفيق> فلا حول ولا قوه الا بالله هذا شيء نوجب حينما يقال بسب العلماء قل له طب لي كلمه واحده وانا ارجع عن هؤلاء إذا سبوا العلماء إذا سبوا ابن باز والالباني ابن عثيمين نحن متهمون بالغلو في هؤلاء لاننا حينما نذكر علماءنا تطير والذي نفسي بيد قلوبنا شوقا إلى لقياهم ورؤياهم كيف يقدر الإنسان المنهج الصحيح والعلم الغزير في وجوه هؤلاء فضلا عن كلامهم وتدريسهم للناس حينما يقول لك احد خلان بيسب العلماء تقول له هات لي شريط هات لي الكلام موجود على الموقع كل من نتهم بسب العلماء المواقع الحمد لله واضحه ولا صوت حتى انا احمد شغال كويس في الاصوات يعني وغيره على مواقع طلاب العلم السلفيين هات كل واحد فاث هات كتاب واحد فيه سب الجواب لا يوجد بيسبه خلاص يا تسمع وتوطي راسك يا اما تكره والله أصلي تؤكد على الله والله يعينه نعم نعم <تصفيق> هذه هي مسألة الرؤية التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والمهتدعان قالوا فينظروا بالعيون لنا فأجبت رؤيته لمن هو مهتد مسألة الرؤية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قول الله: وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الدلالة في هذه الآية من ثلاث دلالات. الأول: عبد الرحمن. النظر عدي بإلا. اضيف النظر إلى ربها ناظرة. أحسن. لا يوجد صارف يصرفه عن. أنظري. بهذه الدلالات الثلاثة تدل على أنها رؤية العين والوجه الوجه والرأس وليست رؤية إدراك كما يقول الاشاعره وإنما هي رؤية حقيقية بعيني الوجه والرأس وأما السنة. وأدل كثير أيضا في صورتي. ويعتم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وقوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد قيل هو النظر إلى وجه الله الكريم وأحاديث الرؤيا متواترة رواها أكثر من ثلاثين صحابيا من حديث جليل بن عبدالله في قال النبي عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامونا لا تضامون بالتجديب والتفقيب في رؤيته لا تتزاحمون ولا يصيبكم ضيم ومزاحمة على رؤية الرب لان من أدريك المبتلعة على نفي الرؤية قالوا كيف يرى كل الناس ربهم في وقت واحد فيقال هذا في حق المخلوق الصغير وارد وهو القمر فالقمر يراه كل من طلع عليهم القمر هل يتزاحمون يا شوف تشوف الجمر تقول لي بجوارك واسع عشان تشوف الجمر ها؟ مفيش هذا في عالم المجانين فإذا كان هذا في حق المخلوق الصغير ففي حق الرب العظيم الجليل جل وعلا من باب أولى فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وأجمع عليها علماء أسرفهم ولكن هل يستدل بخلاف السلف في رؤية النبي عليه السلام رب الله المعراج على إثبات الخلاف في العقيدة بين الصحابة لا لماذا ليه يا أحمد لأن هذه مسألة متفرعة عن عن أصل ولذلك بدع السلف من خالف في مسألة الرؤية وهم الجهمية والمعتزلة ولو وفقهم على ذلك الخوارج قال الله لا يرى في الآخرة مع أن رؤية الله هي أعظم نعيم الجنة مطلقه. يقول الله عز وجل في القدس يوم القيامة يا عبادي إن لكم نوعد رد أن مو. يقولون يا ربنا لم تبيض جوهنا ضد الجنه الجنة فيكشف الحجاب عن وجه الكريم جل وعلا فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى ومع ذلك أنكرها المبتدعه وهذا من شؤم بدعتهم ولياذوا الله فالرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وأجمعهم ولا دليل في اختلاف في رؤية النبي دائرة المعراج لأن هذه المسألة مبنية على تنازع في الدليل وهو ولقد رآه نزلة أخرى تنازع العلماء في الهاء في قوله رآه هل رأى جبريل أم رأى الله سبحانه وتعالى والمختار أنه رأى جبريل ولم يرى ربه جل لأن الله عز وجل قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاء والرسول من البشر من البشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد حتى الملائكة هل يرون ربهم لم يثبت هذا ويكلمون فلا فالكلام ليس من ادله الرؤيه ولذلك لما طلب موسى ذلك ماذا حصل فلما تجلى ربه للجبل قال العلماء ان هذا التجلي كان بمقدار الخنصر جعله دكا وخر موسى صعيبه فرؤيه الله عز وجل في الدنيا هل هي مستحيله ام غير ممكنه الاظهر انها غير ممكنه لأن المستحيل هو العدم وإن كان بعض العلماء الشيخ الرجحي وغيره يقول انها مستحيل والأظهر أنها غير ممكنة وليس مستحيلة لأن المستحيل رؤيته هو هو العدم فالرؤية ثابتة بالكتاب والعجب جدا من بعض الناس ممن ينتسب للعلم بل يعطي دورات مسندة هذا المسكين ونحن نعد عليه, عليه عليه جوابا مطولا في هيا كبيرا إن شاء الله لأنه في الحقيقة هذا خطير جدا هذا الرجل الذي يعطي أسانيد في العلم مكذوبة وهو طرد من بلاد الحجاز وأخذ يعني يتلاعب ويتلون بعد هذه الثورة ويقول بقول اهل السنه تاره وبقول المبتدع تاره اذا انكشف حاله مؤخرا فهذا يقول ان الصحابه اختلفوا في العقيده والانبياء اختلفوا في العقيده والملائكه اختلفوا في العقيده يا سلام ما شاء الله الانبياء مختلفين في العقيده وهذا فتح لباب التقارب مع الرافضه ومع اعداء المله والعياذ بالله وذكر أيت بعدها من خرج فقال ما فيش خلاب من أهل السنة والشيعة لو وضع الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف فيش خلاف واحنا فيه بنا وبن من يسب أو بكر وحمر وهلعن عيشة خلاف لا ما فيش خلاف طالما أنه وضع في بوتقة الخلاف وظل بأدب الخلاف فلا خلاف أعوذ بالله تبل لك وقطع الله لسانك ليس هناك خلاف مع الرافضة ومع الشيعة أجل هؤلاء الأهمة ابن عبد الوهاب له رسالة فرد على الرافضة كان سفيها ابن عبد الوهاب لما رد عليه وليس بينه وبينه خلاف أو غيره لأهم المتقدمين عليه رحمه الله والمتأخرين عنه سماحة الشيخ رحمه الله ابن باز كان إذا كتب رافضيا قال من عبد باز إلى فنان سلام على من اتبع الهدى أما بعد هذه خطاب لمن للكفاء من محمد بن عبد الله اله ركله عظيم الروم سلام على من تبع هدى اما بعد اسلم تسلم تلك الله اجرك مرتين طيب ولما نطلب من فضله الشيخ المسند الذي طرد بسبب القراءة على الجن من كما ذكرنا بعض اخواننا هناك لما سالنا عن حاله انه ادعى انه طلب العلم على ايدي العلماء فاذا به يقول الدليل ما راه الشيخ خالد حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسه فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل من فآتاه فقال هل لي من توبة؟ قال لا فقتله فكمل به ماء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فآتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى الأرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فلا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فبينما هو في الطريق اتاه الموت فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أين الدليل هذا هو الدليل على اختلاف الملائكة فيه في في العقيد أنه اختصر فيه من يأخذ روحه من يد ملك الموت من ملك الموت ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلب الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط ودليل اختلافه فإذا بملك على صورة آدمي فجعلوه بينه فقال قيسوا ما بين الارضين الحديث هذا دليل على اختلاف الملائكة في العقيدة يعني مثلا جبريل كان مذهب الخوارج ومن كأي عن ذلك ما بالله هذا اختلاف في العقيدة يختلف الصحابة في العقيدة والانبياء في العقيدة أما يستحي هذا المسكين الجاهل الجهل الجهولي من, الص... من موضاهاته لقول النبي عليه السلام في الصحيح نحن معاشر الأنبياء إخوة لعنات أمهاتهم شتى ودينهم واحد إخوة لعنات أمهاتهم شتى ودينهم واحد اذا اختلفنا في العقيده اذن على اي شيء سنتفق والله يقول في معرض الامتنان على النبي عليه السلام لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبه على إيه الف بينه على العقيده ولا العقيدة العقيده شيخ الاسلام وابن القيم واللجنه الدائمه والفوزان واللحيدان يقولون كذب من قال ان الصحابه اختلفوا في العقيده فهذا أمر خطير رياذ بالله وتجرؤ شديد على الفتوى في دين الله في أمور عظيمة نعوذ بالله من ذلك نعم وهذا في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى والله عز وجل علم كل شيء علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل لو كان كيف يكون قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وانهم لكاذبون وهذا فيه الرد على من القدريه القائلين بان الله عز وجل لا يعلم الأشياء الا بعد وقوعها ولذلك لا يقولون إن الله على كل شيء قدير وانما يقول ان الله على ما يشاء قدير، فيربطون بين العلم والمشيء الله عز وجل على كل شيء قدير وقع أم لم يقع ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون الله جل وعلا علم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفره ويقول ليس لهم أن يعاب الله عليهم أن يحتج بمشيئته على كفره فقال سبحانه وقالوا لو شاء اللهم أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حررنا من دونه من شيء هؤلاء من القدرية المشركية كما ذكر المقريز رحمه الله في تجدي التوحيد المفيد أظن المقريز فيما ذكر أو شيخ على شرح المقريز بالعيزة الرجل القدرية المشركية الذين احتجوا بالقدر على على الشرك والكفر الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه بحمده نعم وصفات ربنا تبارك وتعالى هل اكتسبها بعد خلق الخلق أم هو موصوف بها قبل خلق الخلق نعم كما قال الحكم رحمه الله وليس بعد خلق الخلق استفال اسما خالق بل هو موصوف بذلك قبل قبل أن يخلقهم جل وعلا سبحانه بحمده. نعم نعم قالوا فيوصف انه متكلم قلت السموات خصيصه المتوكلين نعم هذا فيه اثبات صفه الكلام وهذه هي الصفه الثالثه وقلت لك ان اي مصنف للسلف يعني كتاب الحميدي كم صفحه صفحة واحد نصف ورقه صفحه وجه واحد اتى على ثلاث صفات واتى على ثلاث صفات يعني السائل يكتب بقريحت الرجل الفاهم للواقع و اللهم افتر الكبسه واللحمه والرز يفهموش الواقع لا والله حاشاه كذب ونافق وخادع من قال ذلك على علمائنا ومشايخنا والعياذ بالله ف هؤلاء يتكلمون عن الواقع الان يعني المبتلعه نازع على السنه في هذه الصفات الثلاث الاستواء والرؤية والكلام فهذا البيت فيه اثبات الكلام لله سبحانه وتعالى اعد اقرا مرة أخرى قالوا قالوا تصفه بانه متكلم قلت هل هذا البيت الآن منتظم ولا ليس بجيد فيه, فيه إشكال ها هل الله سبحانه وتعالى هنا الكلوذان قلت السكوت نقيصة بالسيدي هل هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم ها كيف ها واحد بس واحد واحد يا زبائن واحد واحد يتكلم ها؟ مقصود أن الله تعالى لا يتكلم هذا لنفسه. هم. أدرى ترى هذا شيء. طيب خليك من الاستناه. مقصود أن الله تعالى يتكلم هذا لنفسه. هم. وإنما الله تعالى يتكلم بمشاعر مشاعر متشابهة. بس والسكوت السؤال هو أجب عليه أولا بنعم أو لا؟ اطفي الورق. ها. الأول أنا أسألك الأول السكوت نثبته لله أم لا؟ أجب بنعم أو لا؟ لا وانت يثبت ها في حد عنده توقف توقف وتبين <تصفيق> أيوه لا أجب بنعم أو لا نثبت ولا نعم فيه السكوت أنا اسعى عن السكوت لا, لا تعلم بذكر الله ها ها نثبته نفب... ومعناه السكوت المعروف ها وحال كونه ساكتا لا يكون متكلما لا نثبته والرسول يقول وسكت عن أشياء رحمة بكم ونحن نقول لا نسكت لا نثبته لا عندنا أحاديث وما سكت في حديث سلمان عند أبي داود الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وفي الحديث ايضا في حديث أبي الخشني قال النبي عليه السلام وسكت عن أشياء رحمة لكم م? إزاي؟ طيب حال كونه ساكتا نصف بالكلام ولا؟ نعم لا إشكال أبدا هذا في حق المخلوق وارد يعني أنت الآن ساكت لو تتكلم الآن ساكت هل نصف أنك متكلم؟ نعم أنت تتكلم في حال الكلام تمام؟ إب هذه الصفة ثابتة بالسنة والإجماع أجمع عليه العلماء لا خلاف فيها لا يصح أن نقول ننفي هذه الصفة عن لله الرسول يقول وسكت عن أشياء إلا أن شيخ الإسلام في التسعينية في مجموع فتاوى في المجلد الثالث السادس عفوا وفي التسعينية تكلم في هذا رحمه الله تعالى والسكوت في النصوص الواردة عن عن الرب سبحانه وتعالى طارة تكون عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه أما وصف الله عز وجل بذلك فهذا فيه النص الصحيح لا يصح أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى فنثبت السكوت ونثبت الكلام أيضا وليس كل من سكت ينفى عنه صفه الكلام لا هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وبالحمده نعم نعم نعم خطأ بهذا الاجمال خطأ نعم نسبة السكوت بالإجماع والسنة نعم لا نقول نفي السكوت عن الله سبحانه وتعالى خطأ لأنه ورد به النص إنما الذي نقف فيه هو من لم يأتي فيه في النصوص كالجسم والجهه نعم قالوا هذا من حسن تصنيف الناظم رحمه الله انه تكلم عن الكلام جمله ثم شرع في بيان افراده فقال نعم اور هو وهذا هذه طريقه كل علماء السنه ولله الحمد والمنه انهم يجملون في السجل يجملون ثم يفصلون والاصل في الاثبات هو التفصيل ولا التفصيل واما في النفي فانه اتمام لأن, لأن تفصيل في النفي هل هو كمال ولا نقص نقص حينما تقول الملك أنت يا سمو الملك لست زبالا ولست حمارا ولست بقرة ولست خياطا ولست نزاحا للبيارات والترنشات أنت الآن تمدحه ولا تذمه ها؟ بل لو أنت رجل مهندسك أنت مهندس محمد حمدي حمد رشدي انت لست زبالا تسعد بهذا لا <تصفيق> لذلك العلماء السنه يقولون ولله المثل الاعلى ان المطلوب هو هو التفصيل في في الاتباع والاجمال في في النص قالوا فما القران قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجددي هذا الكلام مستقيم ولا فيه نظر ها فيه نظر هذا يحتاج الى التفصيل فكلام الله سبحانه وتعالى كما سبق قديم النوع متجدد او حادث الاحد واما القران فكونه كلام الله قال جاء ذلك في صريح القران قال سبحانه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وجه الدلاله من الايه كلام الله اين الدلاله فيها من جهه الإضافة أن الكلام اضيف وهذه الآية فيها الرد على المعطلة والرد على الأشاعر رد على المعطلة من جهة إثبات الكلام والرد على الاشاعره من جهة السماع حتى يسمع والسماع لا يكون إلا للصوت فهذا يدل على أن الكلام بصوت و وحرف خلافا لما زعمه الأشعيرة من أنه معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا, ولا حرف نعم إذا ما يتلوه المسلمون في المصاحف هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى وأما ما زعمه أبو محمد بن حزم رحمه الله وغفر له من أن القرآن أربع قرانات، فهذا غلط منه رحمه الله. قال قرآن في الصدور وقرآن في المصاحف وقرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم، ذلك هذا غلط. صاحب ابن القيم رحمه الله في نيته وقال إلى وذكر قوله هذا، ثم قال بعدها فده ابن حزم قلة العرفاني في نيته ابن القيم رحمه الله. لما قال ان القران اربع قرانات وهذا غلط النبي محمد بن حزن غفر الله له نعم أفعال العباد من غير العباد خيرها وشرها من الذي خلقها الله عز وجل واما قوله عليه السلام والشر ليس اليك فهذا هو والشر ليس إليك محبة ورضا وليس خلقا وإجلا أو الشر المحت فابليس شر وليس بشر ولكن هل هناك حكمة في خلقه؟ نعم فعاد الله وابنية على الحكمة جل وعلا فلو الحكمة البالغة والحجة القاطعة سبحانه وبحمد ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد من خلق ابليس منها قيام سوق الجهاد جهاد الشيطان وعلو الدرجات في الجن نعم وقد ظل عفوا وقد ضل في ذلك القدريه والجبريه فالقدريه غالوا في مشيئه العبد ولا الرب في مشيئه العبد والجبريه غالوا في مشيئه أرى فقال الإنسان مجبور على فعله لا قدرة له فيه ولا ولا إرادة وهذا غلط نعم قالوا فهل يحدو القبيح براده قلتوا إرادة كلها للسيدين نعم هذا فيه الرد على القدريه نعم لو لم يرده وكأن كان قيصة سبحانه عن ذنب يعد <تصفيق> نعم، والإرادة عند أهل السنة والجماعة رأتان خلاف هذه فبعضهم أثبت واحدة ونفى الأخرى، والآخرون أثبتوا التي, نفوها التي نفى الأولون، التي نفوا الأولون وأثبتوا الأخرى ونفوا الأخرى، فبعضهم أثبت الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الكونية القدرية كل ما يقع في الكون من خير أو أو شر. أما الشرعية الدينية فهي متعلقة بي بالمحبة، الشرعية الدينية متعلقة بالمشي، بالمحبة. أما الكونية القدرية متعلقة فقط بالمشي. الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والشرعية الدينية لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. الكونية القدرية لا بد أن تقع، الشرعية الدينية قد تقع وقد. ولذلك يقول تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه لديني احسان هذا قضاء كوني قدري ولا شرع ديني شرعي ولذلك وقع اصاب بعض الناس ولم يصب الآخرين وأما الذين قالوا ان كل الارادات ارادات كونيه شرعيه فهؤلاء قالوا حتى الزنا مراد لله عز وجل محبه ورضا والعياذ بالله وهذا باطل وضلال فجعلوا كل افعال العباد حسنا ولذلك عند المعتزلة أن الظلم محرم على الله عز وجل لماذا؟ هل لكونه مستحيلا؟ أو تعريف الظلم عندهم هو المستحيل على الله أما عند أهل السنة فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ولذلك قال هؤلاء المتنعين إن الظلم لم يقع من الله لأنه مستحيل ولذلك يقولون لو عذب الله الطائع وأثاب العاصي لم يكن ظالما وهذا صواب ولا باطل خطأ وأما قوله صلى الله عليه وسلم لذلك اعتمدوا عليه لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم فالمراد به ماذا؟ هذا حديث صحيح ها نعم احسن لو عذبهم, عذبهم وغير ظل لو حاسبهم اعمالهم مقابل نعمه عليه لهلكوا جميعا نعم ولذلك في حديث ابراهيم عند البخاري في صحيحه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله وفي الآيتين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون فهنا باء وهنا باء فالباء الأول في الآيتين باء السببيه والباء في الحديث باء الثمنية والمعتزل ينفون الاسباب لذلك كل باء عندهم في القرآن ليست باء انهم ينفون العله والاسباب كذلك يا شاعره نعم نعم قالوا فما الايمان قلت مجاوبا, مجاوبا وتصديق لغير نسخه ترددي يعني لا بد من الثبات قالوا فما الايمان قلت مجاوبا, مجاوبا عمل وتصديق فالايمان قول وعمل ويقصدون بالقول قول القلب هو التصديق وعمل وقول القلب هو التصديق وقول اللسن الشهادتان والعمل عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره وعمل الجوارح كالصلاه والجهاد والصدق والحج إلى آخره نعم بل من عند السنة قول وعمل وقال في ذلك المهتدعة فقالت الخوارج هو جملة الشرائع حيث أنه إذا ترك واحدة منها كفر وقالت المرجئه بكل, بكل أقسامها العمل لا يدخل في المسمى الإيمان كل طوائف المرجئه كما ذكر الشيخ الإسلام ينفون العمل عن الإيمان ويقولون أن العمل ليس ليس من الإيمان خالفوا في ذلك النص والإجماع كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لاحكام القرآن أن تفسير قول الله تعالى <تصفيق> وما كان الله ليضيع إيمانكم نقل الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم إلى جهة بيت المخدس وكانوا قد صلوا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا رضي الله عنهم ثم نزلت الآية فذهب أحد الصحابة وهم في مسجد قباء في مدينة الرسول عليه السلام وتلا عليهم الآية وكانوا راكعين فاستداروا وهم في الصلاة انظر للجي ثاني لأن عليه هذا الجيل المبارك جيل الصحابه وهم في السلم استداروا لكن الآن الحزبيين والجمعات قل من الادله ما شئت لا يستدير الحق أبدا لأن الهوى طبع على خلبه رأيت من اتخذ إلهه هواه وأد الله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره اول أول فن من درمس مجيف الله المؤتمر الاخوه الإخوة صاحوا والاتصالات واشتغلوا ونزلوا واعمل الآن بقى حضور القسم المؤتمر اهون شيء ولا لا كما قال النبي عليه السلام فتن يرقق بعضها بعضا تأتي الفتنة يقول الرجل هذه مهلكتي ثم تمر فيقول هذه هذه يعني يستعذب الفتنة الأولى بالنسبة للفتنة الفتنة الأخيرة بالنسبة للفتنة الأولى ايه يا احنا في سد ايه المشكله يا سيدي طب ما الرسول رحب كان عند زينب اليهودي دلوقتي احنا دخلنا في مرحله اخرى ان العين لا تجمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا شنودنا محزونو ده هتقول لي احنا حاضرين المؤتمر هو سهل من دراميس ده مسلم بس لسه ما غيرش البطاقه احلها طب هتحل دي ازاي بقى إن العين لا تدمع وإن القلب ليحزن على موت راس من رؤوس الكفر هتقلها ازاي دي لا حل هو بقى لسه ما ولا احاول ولا قوتي في صدق رسول الله ومساخه ابن الرههفي احاديثه في الفتن فتن يرقق بعضها بعض او فتن يرقق بعضها بعض ولا ندري قد يكون ما نحن فيه اليوم أهوى يستعدى بالنسبة لما يأتي فنسأل الله السلامه والعافيه نعم اقل. قالوا من بعد النبي خليفة وسل موحد قبل كل موحد نعم قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد هذا الاطلاق الموحد قبل المقصود بهذا الخليفه من الصديق ابو بكر رضي الله عنه أرض. اما قول قلت الموحد قبل كل موحد هذا الاطلاق فيه نظر يحتاج الى تفصيل أو هو غير مقصود كقول النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء الاستفتاح وأنا أول المسلمين هل سبق الرسول المسلمون ولا ما سبق من الأنبياء والمرسلين ومن امن بهم ولكن هذه اوليه مقيده في هذه الامه ولعل هذا الاطلاق يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان اول من امن بالرسول من ها الرسول نفسه نفسه ولذلك قال الله جل وعلا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن بل انت رزق المؤمن باللي عليه ان الحق حتى لا تزعزع لو طرت راسك لو خلت الارض من قائل بقولك طالما انك مؤمن به عن يقين لن تتزعزع نعم رضي الله عنه صديق سهر سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميه في يوم العريش وهو يوم ها في غزوة بدر ومن له في الغار أسعد ياله من, يا من مسعدي كما قال الله عز وجل إذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار هذه قصه عظيمة سخى البخاري بالصحيحة باب حديث الغار إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لو نظر احدهم تحت قدميه لرأى النبي عليه السلام وابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا يقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثه الرسول هو ابو بكر فقط وقريش كلها تدور عليه وقد جعلت مئة ناقر من يأتي به حيا أو ميتا ولكنه اليقين يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما بس اثنين على وجه الأرض يحارب هذا الكون كله منع في هذا الكون كله كله لكنه الثبات الثبات على الحق الذي نحتاج ان نتمثله في هذه الايام يقول انسان نفسي يا اقدام الصبر حملي فلم يبق الا القليل وغدا نلقى الاحبه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه نعم بني بني قبل كل هذا بالاجماع ان خير الصحابه خير اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هو الصديق ابو بكر رضي الله عنه نعم قالوا من صدق هو احمد قلتهم تصديقه بين الوالدين صديق احمد وهي من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام هو احمد ومحمد ومحمود والماحي والحاشر صلى الله عليه وسلم من تصديقه بين الورى لم يجحدي سمي الصديق وصديق على وزن فعيل صيغه مبالغه فيه في التصديق ولك أن تتامل حتى تثبت في علمائك ومشايخك مثل الشيخ الباز والفوزان او العلماء الكبار قالوا الصديق يعني ما صدقوا الاحاديث بقى يمسكوها على النبي عليه إن صاحبك يزعم أنه ذهب من مكه من جار امهانه الى المسجد الأقصى وصعد إلى السماء السابعة وعاد في نفس الليلة. ماذا قال الصديق؟ إن كان قد قاله، قد صدق. خلاص، إنني أصدقه في أمر السماء. أنا بنصدق نجيب الجيل من فوق سبع سماوات، وأبين السماءين مسحت خمسمائة عام، وأكثف كل سماء مسحت خمسمائة عام. مش هنصدقين اللي رحلوا من فلسطين و. ورقى للسماء السابع في نفس الليلة ما الإشكال إن كان قد قاله أبدا صدق اوعد شك في علمائك أنهم علماء وهم أعلم الناس بالحق وأحرص الناس على هداية الخلق بعد الأنبياء نعم قالوا من ذا لي أبينا في نعم أكمل. فأهو أحمد بذلك الفاروق من عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل. وكان الصحابة قالوا ما أدلة حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه والعجيب ان الله يستدل على الثورات والمظاهرات بماذا بخروج عمر على راس صف وحمزه على راس صف من الصحابه فين وهذا والله من عجائب الاستدلال وايضا بقوله تعالى إن تظاهر عليه فان الله هو مولاه كل هذا لعلى جوازه المظاهرات غباء غباء عجيب ما علاقه مظاهره بتظاهر ما علاقة هذا بذلك؟ لكنها سبحان الله الذي يعيش كما قال عليه السلام فإنه من يعيش منكم فسير اختلابا كثيرا لا. نعم لأن عدت ابن باز والألبان وابن عثيمين والفوزان والرشي فقالوا حرام وجاء فضيلة الشيخ هو الليه؟ استنبط هذا الحكم الذي غاب عن كل الأئمة السابقين واللاحقين وجاء فضيلته فأوحى له إبليس الرجل والعياذ بالله نعم قالوا مثل سورة كل ثم من بايعت المستار عن الرد نعم صدق النبي على لسانه ومحواه فقل لي كيف لا يا دليل فارس الشديد ومنذعي ان ما زيد نورس هذا هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وافضل الصحابه بعد ابي بكر وعمر ولقب بذي النورين لانه تزوج بنتين من بنات الرسول عليه السلام هو الرجل الوحيد في هذه الأمة تزوج بنتين من بنات الرسول رقي هو وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهما عثمان بن عفان اشترى بروما وجهز جيش العسرة ثلاثمائة بعير باقتابها وأحلاسها وكان يختم صحة سنة الأوليه في كل ليلة في الوتر يختم القرآن فيه رضي الله حتى أنه مات مقتولا هو يقرأ في المصحف ومن الذي قتله قتل عثمان بنين مصر يعني ثورجية من زمان حتى على عثمان رضي الله عنه و ارضاه في المصحف يعني مش على مبارك بس لا حتى على عثمان سهر الرسول وزوج زوج ابنتيه في المصحف قتله رضي الله عنه <تصفيق> نعم يقصد بذلك عليا لأن الرزق له لا ما ترضى من أن تكون مني لمن هارون من موسى نعم وفضائل هؤلاء الصحابة ذكرناها مرارا في مجال السابقه نعم زوج البتول المقصود فاطمة والبتول هي التي لم يمسها الرجال والمقصود هنا أو أنها يعني نعم آه يعني بتولة انقطعت عن النكاح والمقصود انقطعت عن النساء خيرا وفضلا والتبتل في الإسلام ممنوع نهى عنه النبي عليه السلام نعم ولما جاء إثمار بن مضعون وراد أن يختصي تبتلا وانقطاعا العباده نهاه النبي عليه السلام عن ذلك نعم أبو الحسن بما ومن له أبو الحسن وكان يكن أيضا بأبي تراب وكانت احب لكون اليه أبو تراب لان النبي عليه السلام كان, لما كان في الصحيح لما زاره هو فاطمة زار فاطمه قال اين ابن عمك فقالت هو في المسجد وكان قد وقع بينهما نزاع بس هو في المسجد لكن حاصل وعمل وسووا ضربوا شتم من يغيش ناس متربهين فقال ثوب المسجد فذاهب ولقد عف التراب على ثوبه هو نائم, هو نائم في المسجد فامسك بثوبه وقال قم يا ابا تراب قال فكانت أحب الكنى اليه ابو تراب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الحافظ رحمه الله وهذا فيه ذي على وقوع النزاع بين أهل الفضل فلا مانع أنت تتنازع مع أخيه ولكن جاء الحق ارجع بسرعة اوعى استهنينك الشيطان يقع الخلاف بين بكر وعمر ويقول عمر والله ما أردت إلا خلاف في أمر الزكاة اتقاتل, أتقاتل قوما يصوم يشير الله ويصلون قال والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة اجلسين عمر لا يجلس في قصة وفاة الرسول فاتركه أو بكر وانتق بالحق إلى أن يفيق عمر من غفلته عن الآية وليس بين عمر وبين رجل الحق إلا إلا سماع الحق بس أو بكر عمله قرأ الآية ماذا فعل عمر قال فكادت رجلاي ألا تحملاي وكاني لم اسمعها قبل يومئذ، اذن كان الدرس ده ما خطرش ببالي خالص وعمر قراها مئات المرات ولا لا ولكنه قد يغفل الانسان رضي الله عن الفاروق ثاني رجل في الفضل بعد الصديق رضي الله عنه الله نعم أحسن في الحقيقة الكلوذان رحمه الله في قوله هذا هو لابن هند والمقصود به معاوية ولعله ذكره لأن معاوية نال منه أهل البدع وتكلموا في معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان وتكلموا في أبي أبو سفيان قال أحدهم إن أبا سفيان لم يجاوز الإيمان شفتيه من الذي يجد من شفتيه؟ المنافق فلا تكفير للصحابه ولما عرض ذلك علماء نستنكر ذلك جدا وقالوا لذلك لولا انه جاهل لكان كذا والعياذ بالله كيف يقال ذلك على ابي سفيان والعياذ بالله رضي الله عنه معاويه عن أبيه نعم ومعاويه كان من احسن الناس رايا رضي الله عنه هو كاتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام وظهر سودده وقوته من صغره فلما مر إنسان وقال إن هذا الفتى سيسود قومه قالت هن لا أمة له إذا لم يسد العرب أنا مش عايزة بس برئيس للقبيله هذه بس أنا عايزة يبقيه على مستوى إذا لم يسد الأمة كلها معاولة رضي الله عنه ومعاولة بن دعال أفضل من مرء الأرض من عمر بن عبد العزيز كما ذكر العلماء بل قالوا أكثر من ذلك فقال الغبار في أذن في أنفي معاوية خير من, من الأرض عمر بن عبد العزيز لماذا؟ لأن معاوية صحاب وعمر ليس بصحاب عمر بن عبد العزيز والصحابة نالوا شرفا لم يشاركهم فيه أحد من الأم هو شرف أصحاب رضي الله عنهم وارضاه ونشهد الله على حبهم جميعا رضي الله عنهم وارضاه نعم الخضل لسف أسطاره عمرونا جد بي نشو الحديث إذا كان في <تصفيق> كله نسقا إلى المستغفر المختلين صلى عليه اللهم أهبت وأدام دولتهم علينا سرمدا ما هن بالاصحاب كل موردين نعم يعني بذلك الناظر رحمه الله العباس بن عبد المطلب أبا الفضل عم الرسول عليه الصلاة والسلام ووالد عبد الله بنيه هما الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس مناقبه معروفه معروفة وأما الفضل فاردفه النبي عليه السلام هو أسامة في حجة الوداع كل منهما ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليهما هبت صبا يعني نزيح وعلى بنيه الراكلين السجدي والصلاة من الله على عبده الراجع فيها ما قاله أبو العليا زياحي وذكر البخاري معلقا في صحيحه وهو ثناؤه عليه في الملئي الأعلى أفضل من قول بعض العلماء بل كثير من أهل العلم يقول ان الصلاة هي الرحمة والصواب أنها ذكره في الملائكة لا لماذا لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعطف في المغفرة لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد إلا ما تدل على انه الانتهاء نعم <تصفيق> نعم، فهذا الحب هو الصلوات والدعوات والثناء ليس على آل البيت فقط كما فعل الرافضه وإنما هو على سائر وكل الصحابة رضي الله عنه اتفق الأئمة على أن كل على أن أي صحابي افضل من كل الشافعي إلا ما كان من البر رفع الله له فقال إن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة والصواب خلافه. وان اي صحابي من الصحابه أفضل من كل التابعين ولا يعكر ذلك قول وسلم ل ما اسمه ها ويس القرني <تصفيق> القرن لما قال يا سلام قال لعمر اذا اذا رايته فسله او اذا لقيته فسله الدعاء فلا يعني ذلك أن ابيسا أفضل من عمر بالإجماع، فالعثمان وعلي ليس افضل من عمر بالإجماع، نعم. فحب الصحابة والترضي عنهم والثناء عليهم من أبرز سمات أهل السنة، والطعن فيهم من علامات اهل البدع. ذلك من يقول عن أقرع ابن حابس أنه مهبول هذا ضال منحرف، لما ساق عليه الرسول لما رأى الأقرع الرسول يقبل الصبيان فقال الأقرع للرسول: أتقبلون الصبيان فيقول هذا الدكتور المسكين يقول فتكلم من أنت يا محبول وبلغة لحجة بلد, بلد محبول يعني المجنون خفيف في العقل فهذا لا يليق بالأقرع ابن حافز على هذا الشخص أن يتوب إلى الله والا وإلا <تصفيق> فقد وقع في صفه الصفح من صفات البدع. نعم. قال ليس هناك أسوأ من معاويه أو لم هذا قال. قال أنتم الآن مقيمين خلاف على الانتيار بين مرسي وبوتين. <تصفيق> فليس بأحدهما أفضل من علي ولا الآخر أسوأ من معاويه هذا اللفظ لا يليق بالمعاوية رضي الله عنه أسوأ من المعاوية لا يجوز هذا أبدا الصحابي وترضى عنه ويثنى عليه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه رضي الله عنه نعم إني لا أرجو أن تقولوا بحبه وديعت من الشريعة نعم فحب الصحابه رضي الله عنه دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان رضي الله عنهم ينال به الفوز بالجنه حب الصحابه رضي الله عنهم وارضاه نعم قالوا ابانا الك الوثني الهدى قلت الذي فوق السماء للمؤيدين ولعل وفي نسخه قالوا ابانا الك الوثني الهدى قلت الذي رفع السماء مؤيدي أو على هذه النسخة الكلوذاني يعني هو الذي أبان الهدى أو الهدى الذي ذكره في منظومته أبان أنه من أهل السنة ولا إشكال ولكنه أظهر الافتقار إلى ربه جل وعلا قلت الذي رفع السماء مؤيدي يعني الله سبحانه وتعالى أنه ما أبان الهدى أو ظهر هداه في الناس وهدايته وهدايته للحق إلا بتأييد الله سبحانه وتعالى، له وبهذا تكون انتهت هذه المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما فيها من الحق والخير، وأن يجمعنا بكم دائما في كل مجلس علامتنا من متون السلف في الدنيا، ونجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.